قال أخ لشيخ أجيد هو أن أمجد أخي فقال له الشيخ إن السكوت أفضل ثم قال له لو أنك ملأت جره بحشرات ضاره وسدكت فوهتها ألا تموت جميعها ولكنك لو تركت فوهتها مفتوحة فإن الحشرات سوف تخرج وتضر من تصادفه هكذا الذي يسكت فجميع الأفكار الرديئه التي بداخل قلبه تموت قال شيخ إن اللسان مملوء نارا وهو يدنس جميع الجسد فالذي يحب حياته فليشفق على لسانه احرص شفاهك يا رجل الله وإلجي لسانك كي تنتفع بجميع أتعابك الذي يحفظ لسانه له كرامات كثيرة فطوب لمن يسود على لسانه فإن اهراءه تمتلئ من الخيرات حدثوا عن عزراء حرة عفيفة هادئة في منزلها فأحبها شاب ردي ولم يكن يكف عن التردد على منزلها فلما شعرت العذراء لتردده وقتاله شق ذلك عليها جدا وحزنت فحدث في يوم من الأيام إنه جاء كعادته يدق الباب وكانت العذراء حينئذ جالسه على عن المنسج فلما علمت إنه هو الذي يدق على الباب خرجت إليه ومعها مخرازها وقالت له ما الذي يأتي بك إلى ها هنا يا إنسان فقال لها هواكي يا سيدتي فقالت وما الذي تهواه فيا فقال لها عيناك فتنتاني وإذا أبصرتك يلتهب قلبي فجعلت مخرازها في إحدى عينيها وقلعتها بصرامه ورمتها له. وشرعت في قلع الأخرى فأسرع الشاب وأمسك بيدها فدخلت إلى منزلها وأغلقت بابها فلما رأى الشاب أن عينها قد قلعت حزن جدا وندم على ما كان منه وخرج إلى البرية من ساعته وترهب قيل إنه لما نهب بيت المقدس وقعت عزراء راهبة شابه جميلة في قسم أحد الفرسان الذي أراد افسادها فقالت له تمهل قليلا لأن بيدي مهنة تعلمتها من العزارة ولا تصلح لعملها إلا عزراء وإلا فلا نفع لها فقال لها وما هي فقالت له هي دهن إذا دهن به إنسان فلن يؤثر فيه لا سيف ولا أي نوع من الأسلحة البتة وأنت محتاج إلى ذلك لأنك في كل وقت تخرج للحرب فقال لها وكيف أتحقق من ذلك فأخذت زيتا ووجهت إليه الكلام قائلا ادهن رقبتك واعطني السيف كي أضربك به. فقال لها لا بل ادهني أنت رقبتك أولا وأنا أضرب بالسيف فاجابته إلى ذلك ببشاشه وأسرعت فدهنت رقبتها وقالت اضرب بكل قوتك فاستل سيفه وكان ماضيا جدا ومدت القديس رقبتها وضرب بكل قوة فتدحرج رأسها على الأرض ورضيت عروسة المسيح أن تموت بالسيف ولا تدنس بطوليتها فحزن الفارس جدا وذكى بكاء عظيما إذ قتل مثل هذه الصورة الحسنة وعرف إنها خدعته لتفلت من الدنس وفعل الخطيه قيل شيخ إنه كان جالسا في البرية سنين كثيره وكان يتعب نفسه بأتعاب كثيرة فلما رآه الأخوة هكذا قالوا له لماذا تعاني هذه الأتعاب الكثيرة في هذا الموضع القفر فقال لهم الشيخ هل رأيتم عذاب جهنم قالوا لا فقال لهم اغفروا لي فإن هذا التعب جميعه الذي نكابلها هنا لا يعادل عذاب يوم واحد في جهنم قال شيخ الدلال والمزاح والضحك هذه تهلك استشبه نارا تشتعل في قصب وقال شيخ آخر إن السيرة اليابسة المقرونة بالمحبة تدخل الراهب إلى ميناء غلبة الالام بسرعة قال أنبديم بديم من أدلة الرهبانية الشدة والمسكنة والمعرفة لأنه مكتوب عن هؤلاء الثلاثة الرجال نوح وأيوب ودانيال إن نوحا يشبه المسكنة وأيوب يشبه الشدة ودانيال يشبه المعرفة فإن كانت هذه الخصال الثلاثه موجودة في إنسان فالله فيه وقال أنبدي من ايضا انه لا خير للراهب ان يفر من الجسدانيات الا ما دام الانسان قريبا من الجسدانيات فانه يشبه انسانا جالسا عند فوهه جد عميق ففي اي ساعه اراد العدو دفعه فيه هان عليه طرحه فيه أما إذا كان الراهب بعيدا عن الجذانيات فإنه يشبه رجلا بعيدا عن الجب ففي الوقت الذي يعمل العدو على جره إليه يكون الله قد بعث إليه بمن يخلصه سأل أخ شيخا هل تحب يا أبي أن أحبس لنفسي دنمير فتكون عندي لئلا يصيبني مرض؟ فلما رأى الشيخ إن فكره قد هوى إمساك الدنامير قال له نعم فلما مضى ازعجته أفكار قائلة له أترى بحق قال لك الشيخ أم لا ثم إنه قام أيضا ورجع إلى الشيخ وطلب إليه قائلا من أمن الله لي الحق لان أفكار تحزنني جدا من أجل الدنانير فقال له الشيخ إني لما أبصرت إنك تحب إمساك الدنانير قلت لك امسك أكثر من حاجتك أما إن أمسكت بالدنانير فسوف يكون رداءك عليها فإن هي نفزت فإن الله لن يهتم بك ولن يعينك قال أنبا مطيوس إني أحب العمل الخفيف الدائم أقصر من عمل شديد في بدئه لا يلبس أن ينقطع سريعا قال أنبا بي من علامة الراهب إنما تعرف من البلايا سأل أخ شيخا قائلا أي شيء أسمع فإن افكارا كثيرة قاتلني ولست أدري كيف أقاتلها فقال له الشيخ لا تقاتل مقابل الكل دفعة واحدة ولكن قاتل واحدا لأن أفكار الراهب إنما لها رئيس فاجعل بالك إلى رئيسها ونحوه اجعل قتالك فإذا هزمت ذلك الفكر فقد انهزمت البقية قال شيخ كما أن الفارس إذا خرج للقتال لا يهتم بأحد من الناس ولا يفكر أن كان هذا قد طعن أم ذاك أو إن كان هذا قد خلص أو ذاك وإنما همه كله يكون في نفسه كيف يخلص هكذا ينبغي أن يكون الراهب عبر راهب براهب فقال له ما هو تمام الحكمة فأجابه ليس الحكيم التام هو ذاك الذي يفرح بشيء من مذات هذه الدنيا أو يحزن بشيء من مصائبها أو يغفن به وإنما الحكيم التام هو ذلك الذي لا تفرحه الثراء ولا تحزنه الضراء بل يكون عارفا بالمبتدا وما يقول إليه الانتهاء حدثنا أحد الأباء قائلا إني في بعض الأوقات كلمت البخوة كلاما نافعا فغرقوا في النوم غرقا انتهوا فيه إلى إنه ما استطاعوا أن يحركوا جفونهم فأردت أنا أن أبين فعل الشيطان فأوردت حديثا باطلا فانتبهوا للوقت وفرحوا فتحصرت وقلت إلى هذا الوقت كنا نتكلم في أشياء سماويه فكانت أعينكم كلكم غارقة في النوم فلما أوردنا أقوالا باطلة قمتم كلكم بنشاط فلهذا أسألكم يا إخوتي أن تعرفوا فعل الشيطان الخبيث وتصبوا إلى أنفسكم محترسين من النعاس متى علمتم وسمعتم شيئا روحانيا أخبروا عن راهبين قديسين كان أخين وسكن البرية فحرص الشيطان على أن يفرق بينهما ففي بعض الأيام اوقد الصغير منهما سراجا ووضعه على منارة وبخيله من الشيطان وقع السراج وانطفى فحينئذ حرد الكبير وضربه فصنع الصغير له مطانية وقال له لا تبجر علي يا أخي طول روحك علي وأنا اوقدها مرة أخرى فلما أبصر الرب صدر الأخ عذب ذلك الشيطان إلى الصباح ثم ذهب ذلك الشيطان فأخبر رئيس الجن بما كان وكان هناك كاهن الأوسان الذي يخدمهم موجودا فلما سمع هذا الكلام ترك كل شيء وآمن وترهب ومن بدء رهضانيته كان يستعمل الطضاع الكامل وكان يقول إن الانتظاع يقدر أن يقهر ويحل ويقتل كل قوة العدو. وقد سمعتهم يقولون بعضهم لبعض إنه كلما القينا السجس بين الرهبان نجدهم يتلقونه بالانتظاع ويعمل بعضهم لبعض مطنيات فكانوا بذلك يبطلون قوتنا. اخ من الأخوة. سال شيخا وقال يا أبتي أعني فقد أهلكتني أفكار الزنا. فقال له الشيخ يا ابني ان كنت تستطيع فلا تترك الفكر يسكن عنك. قال وكيف أستطيع ذلك يا أبت؟ قال كلما بدأ الفكر لك فلا تدعه يصعب إلى دماغك. بل الحقه بذكر الموت وخوف الله واذكر نتانتك وكيف تصير في القبر لان هذا الفكر الرديء ان غلب الإنسان يقوده إلى قطع الرجاء والياس من الخلاص وكمثل السفينه التي تنظمها الامواج والعواصف الشديده واهوال البحر فإن أنزل عنها قدرا من الرمل أو مما تحمل ليخف حملها فإنها لن تعطب سريعا بل تسبح وإن انكسرت قربتها أو شيء منها فلا زال لها أمل صالح في السلامة أما أن أصيبت بسقب من أسفلها وامتلأت ماء فقد عطوت هكذا تكون حال الرائد فانه انتوان قليلا في بعض الاشياء فلا يؤمن ان يغلب بالتوبه اما ان سقط دفعه واحده في الزنا فقد عطب ويوشك ان يقاد الى الياس في هذا الغرق قال احد الاباء ان لم تهز الريح الشجره فلم تنشا لها اغصان ولن تنمو فروعها هكذا الراهب إن لم تناله محا فيصبر شاكرا فلم يصير متجلدا ولا شجاع سأل أحد الأخوة شيخا وقال ما هي فلاحة النفس فقال الشيخ إن فلاحة النفس هي السكوت وضبط الهوى وشفاء الجسد والصباة الكثيرة والامتلاع عن معاتبة ذلات الناس وتأمل الإنسان فيها فواته وحده فمتى ثبت الإنسان في هذه الفضائل فإن نفسه لا تقطئ في النجاح والنمو حتى تسمر ثم سأله الأخ وما هو نجاح الراهب فقال هو التواضع لأنه بمقدار تواضعه كذلك يكون صعوده إلى علو الفضيلة وسأله كيف تقتني النفس الفضيلة فقال إذا هي اهتمت بذلاتها وحدها قال أنبى مطايس إن الشيطان لا يعرف في أي الأوجاع تنهزم النفس ولكنه يزرع ولا يعلم هل سيحصد أم لا إنه يزرع زنا ودينونة ووقيع وقتل وجميع الأوجاع والشر فأي وجع يرى النفس ما إلى إليه ففيه يشغلها قال قائل من الأخوة الرهبان لشيخ من الشيوخ يا أبي لست أجد في قلبي قتالا فقال له إنك تشبه القبة المرتفعة في وسط السوق فكل من أراد جاد تحتها كذلك قلبك إن أن أغلقت باب قلبك ولم تدخله الأفكار الرديه لنظرت الأعداء يقاتلون قتالا شديدا سؤل شيخ من الرهبان ما هو الابتعاد فقال إنه عمل إلهي كبير وطريقه متعب للجسد وأن تعد نفسك خاطئا وأقل الناس كلهم فقال له الأخ وكيف أكون أقل الناس؟ أجابه الشيخ ذلك بألا تنظر إلى خطايا غيرك بل تنظر إلى خطاياك كما تسأل الله دائما أن يرحمك قال أحد الأخوة لشيخ مرببا قل لي يا أبتاه أمرا واحدا لأحفظه وأخلص به. فقال له الشيخ إن شتمت فلو امكنت أن تحتمل فذلك من أشرف ما يكون. وقال الشيخ أيضا كل من استطاع أن يحتمل محقرة أو شتيمة أو خسرانا جسديا فإنه يخلص. سأل أخ شيخا كيف أعلم وأنا في القلاية إن كنت قاطعا لمشيئتي وكذلك إذا كنت بين الناس وما هي مشيئة الله وما هي مشيئة الشيطان فأجابه أن قطع الراهب لمشيئته في قلايته فذلك بتهاونه بالمياح الجزباني في جميع الأحوال والأمور أما إذا كان بين الناس فليكن كالميت بينهم أو كالغائب عنهم أما مشيئة الله فهي الا يهلك احدا كما كتب في الإنجيل وأن يقبل الكل إلى معرفة الحق كما قال الرسول بولس. والا يموت الانسان وهو خاطئ بل ان يتوب ويحيى كما قال النبي حسقيان واما مشيئه الشيطان فهي ثقه البار بنفسه وعدم توبه الخاطئ عن خطيئته قال ام باشعياء اكتفوا من القوت باليسير الحقير ولا تطيع العدو في مشورته في الضيافه بالذيل الكثير فقد نهي الرب تلك التي أضافته أي مرسة عن الاهتمام والقلق ولما أضاف الذين تبعوه لم يحضر لهم اصنافا كثيرة وإنما أحضر لهم ما كان حاضرا عند أحد التلاميذ تشبه أيضا بالأرمنة التي أضافت النبي بما وجد عندها من الخبز والماء ولا تشتهل اكسار من القنية من أجل ضيافه الغرباء ورحمة المساكين فإن هذا أيضا من خداع الشياطين الذي يقود إلى الاشتغال بالاهتمام وإلى الصبح الباطل فاليسير الحاضر منبوح كفلسي الارمله سؤال: بأي فكر يخرج الراهب إبليس المحتال من قلايته؟ الجواب: إن إبليس كساحر أو حاوي فعلى مثال الحاوي الذي يخرج الحية من عشها بكلام لطيف فإذا أخذها فإنه يطوف بها ويطرحها في شوارع المدينة يلاهي بها الناس حتى إذا شاخت معه فإما أن يحرقها بالنار أو يغرقها في الماء وعلى هذا المثال يكون الراهب إذا سحبته الأفكار وترك قلايته سؤال كيف ينبغي للراهب أن يمارس خدمته في الترتيل وتقدير الصوم الجواب سبيله أن يعمل شيئا يزيد على المرسوم وذلك لأن كثيرين أرادوا أن يزيدوا على ما رسم لهم فما استطاع فيما بعد أن يعملوا حتى ولو أقل منه سؤال إن ارتاب في أخ من الرهبان أؤثر أن أسجد له سجدة الجواب أسجد له سجدة واقطع ذاتك منه فإن آنب أرسل يصقال أحب الكل وأنت بعيد عن الكل سؤال ما هي خطية الوقيعة الجواب إن خطية الوقيعة من شأنها ألا تترك صاحبها يحضر قدام الله لأنه مكتوب إني كنت اطرد من كان يعاتف صديقه سرا سؤال إن الزمن أخ أن أشرب معه قدحا من النبيذ في قلايته فهل جيد لي أن أذهب معه الجواب اهرب من شرب الخمر تسلم سلامة الغزال من المواهق وذلك لأن كثيرين بسبب هذا الأمر اندفعوا إلى السقوط بالأفكار سؤال إني أريد أن أستشهد من أجل الله الجواب من احتمل رفيقه في وقت الشدة فذاك قد أصبح داخل أتومي الثلاث فتية سؤال ما بال الزنا يؤذي الإنسان ويلح عليه كثيرا الجواب لأن الشيطان قد عرف إن الزنا من شأنه أن يجعلنا عراه من الروح القدس وإسمع ربنا قائلا لا تثبت روح في هؤلاء الناس بسبب كونهم زنا أخ من القلال بل خوصا فلما جلس يعمل قال له فكره اذهب إلى فلان الشيخ فقال هو لفكره اصبر سوف تذهب بعد أيام فقال له فكره فإن موت فكيف تذهب اذهب لتسأله عن الحصاد. فرد على فكره لما يأتي زمان الحصاد. كما رد على فكره قائلا لما أفرغ من هذا الخوص المبلول سوف أذهب ثم عاد فكره وقال له الهواء طيب اليوم وانه من ساعته نهض وذهب إلى الشيخ وكان لهذا الأخ جار قديس يرى الغيب فلما راه ذاهبا صاح به قائلا يا مسبي ارجع وتعالى فلما رجع قال له ارجع إلى قلايتك وحدسه بقتاله كله وصنع له مطانية ورجع إلى قلايته فصاحت الشياطين بصوت عال غلبتمونا يا رهبان وصارت الحصيرة التي تحته تلتهب كلها نارا ثم باد مثل الدخان وهكذا تعلم الأخ خبص الشياطين وحيلهم من هذا الأمر قال شيخ الأنبابيمن إن رأينا أحد الأخوة يخطئ فهل ينبغي لنا أن نبكته فقال أنبابيمن إني إذا كنت ذاهبا لقضاء مصلحة الناس وعبرت عليه ورأيته يخطئ حتى ولو جزت بجانبه فما كنت أبكته لأنه ولو إنه مكتوب اشهد بما تراه عيناك ولكني أقول لكم إن لم تجسوا بأيديكم فلا تشهدوا لأنه حدث مرة أن لعب الشيطان بأحد الأخوة في هذا الأمر فنظر وإذا أخوة مع امرأة في خطية فلما قام عليه القتال جدا لم يصبر فذهب إليهم وقال لهم كفى حتى متى فبغتة نظرهم تلاليس قمح من أجل ذلك أكرر لكم وأقول إن لم تجسوا بأيديكم فلا تبكتوا أحدا ذهب أخ إلى أنبا بيم وقال له ماذا تأمرني أن أفعله قال له الشيخ كن صديقا لمن يحكي عنك بالشر وهكذا تجيز أيامك بنيح قال أنبا زوسيم إني بينما كنت في الدير بمدينة صور جاءنا رجل شيخ صابد وبينما كنا نقرأ فصولا مما قاله الشيوخ، لأن الطباوي كان يحد قراءتها دائما ولذلك استثمر منها الفضيلة فاتفق إننا وصلنا في قراءتنا إلى خبر ذلك الشيخ الذي طرقه اللصوص وقال له إننا جئنا لنأخذ جميع ما في قلايتك فقال لهم خذوا ما شئتم أيها الأولاد فلما أخذوا جميع ما وجدوه مضوا به بعد أن نسوا مخلاه فأخذها الشيخ وجرى وراءهم صارخا قائلا أيها البنون خذوا مني ما قد نسيتموه في القلاية فتعجبوا من تذاجة الشيخ وأعادوا إليه سائر ما اخذوه وندموا قائلين بعضهم لبعض بالحقيقة إن هذا الإنسان رجل الله ففي قراءتنا هذا الفصل قال للشيخ هل علمت يا أبانا إن هذا الفصل قد نفعني منفعه كبيرة فقلت وكيف نفعت أيها الأب فقال لي لما كنت في نواحي الأردن ولم أكن أنا عارفا بذلك فأرسلت أخا من أخوتي ومعه دنانير وكتبت إلى الناسخ ليسلمه المصحف فلما تحقق الناسخ إنه قد لعب به وخدعه ذلك الذي سبق فأخذه انزعج لذلك